يا اللي كنة تحت رجليكي قلبي وعيني اشتاقوا إليكي نفس ما اللي منك ولما نم برضحلا بيكي نفسي ماليه عليا منك ولما نم برض احلم بيكي طول عمري هب عشانك ومفيش مره قالت فيها نفسي ان ادني لك عليا ده وصايا ليك انت طول عمري هب عشانك ومفيش مره sa'udtik minik alayya banwasan 'alayki عليك yaa صغار كبار لسه lisabt تعبنا برضه عشانها دايما مشغول بالها علينا شايله همومنا بدلنا صغار كبار لسه بتدعنا وتعبنا برضه عشانها دايما مشغول بالها علينا شايله همومنا بدلنا نفسي <تصفيق> aro dik عليا alayya da nosania laki illa qulam yhabat tahya ashana mutish marra qalit انطلق عمري مشاف في عليا قل لي عليا طيبه يا امي وكلك حمديا ولو في انطلفت عمري مش في عليا انا مشتاق لحنينك نفسي اجيلك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 dano wasani وصاني عليك wazish mara alit